أو الله من الشفا Oh. Uh -huh. go قدر <تصفيق> صلوا <تصفيق> ليس له الطعام إلا من ضي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لسعيها لِّسَعْيِهَا في جنة وَوُجُوهٌ لا عَلَيْهَا Ah, yeah. ah, Up <laughs> for That's uh -huh. uh -huh. أَفَلَا يَعُوُّونَ إِلَى الْوَعِبِ كَيْفَ خُرْقَتْ وَإِلَى I'm sorry, I'm فَزَلَّنَ يَمِنَ مَعَ اللَّهِ سَمُونٌ كَ رَجَعْنَا Oh أنت وكنت على وفود عادم إغماء العينات التي لم يخلق مخلها في الغضب. الذين جاءوا طخر بالراد وفرعون للأولام السادل الذين <تصفيق> وقوع في زماني فان او في ان استسال الصف را لني ان And as long as you One not Let mm -hmm. وَيَوْمَ تُورَى السَّاعَةُ لَا Captain. La, la. قال <تصفيق> الله Oh, man. No, no, no. ثم كان من الذين آمنوا وتواقوا بالصفر وكواقوا بالمرض